قرر مجلس مدينة بريسبين في فنلندا شراء 120 حافلة تعمل بالغاز لا بالوقود والهدف من هذا القرار تحسين نوعية الهواء في المدينة وسيؤدي استخدام الحافلات الجديدة التي تعمل بالغاز إلى خفض حجم الدخان في الجو بنسبة 90% وسيؤدي هذا إلى راحة الركاب وكان عمدة المدينة قد قال في خطاب ألقاه في الأيام السابقة إن الهدف من استخدام الحافلات التي تعمل بالغاز خفض الازدحام وتحسين مستوى الحافلات العامة وحماية البيئة وقد درس مجلس المدينة تجربة استعمال المئة والعشرين حافلة التي تعمل بالغاز والتي استغرقت سنة ونصف السنة وجاءت النتائج بأن استعمال الغاز في الحافلات الجديدة أدى إلى خفض أول أكسيد الكربون بنسبة 99% وخفض الأدخنة الأخرى بنسبة 93% وبناء على ذلك قرر المجلس استعمال هذا النوع من الحافلات مدة ثلاث سنوات أخرى